جزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين يقول شيخنا الكريم بمناسبة هذا الدرس نرجو من سماحتكم حتى الإخوة على الصدقة والتبرع لإخواننا في الصومال فهم الآن في أمس الحاجة لتقديم يد العون لهم مما لا يغفى عليكم أن الجفاف قد ضربهم وأن أخبارهم تذاع في نشرات الأخبار والمسلمون في غفلة عن إخوانهم إخواننا المسلمون في الصومال فعلا يمرون بمجاعة عظيمة وشدة ولا يعلمها إلا من يتتبع ويسأل ويبع... ويبحث عن, عن حال إخوانه وفي مثل هذا المقام وردت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام استحضار المسلم لها استحضار المسلم لها واستذكاره لها تعينه بإذن الله تبارك وتعالى على البدل والانفاق والسخاء والجود ولا سيما ونحن مقبلين على شهر الخير وشهر الجود ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان في رمضان في الجود كالريح المرسلة كما جاء بذلك الحديث فالشاهد أن استحضار مثل هذه المعاني كقوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والعمل على مساعدتهم ومد يد العون لهم لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة العظيمة المباركة ولكن أيضا ينبغي في هذا المقام أن يحرص على الوسيلة التي من خلالها توصل المساعدات ليست كل وسيلة تكون صحيحة وهناك أناس لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونها شاهد أن الأمر لا بد فيه من الاحتياط لوجود من لا يحسن أو لا يتق الله عز وجل في مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة ونسأل الله عز وجل الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفرج كروبات إخواننا في الصومال وأن ينفس همومهم وأن يسر أمورهم وأن يشبع جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يروي العطش منهم وأن يصلح شأنهم إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم يقول بارك الله فيكم هل كل معصية لا تغفر إلا بالتوبة حديث البغي لما ذكر أنها تابت ومع ذلك غفر لها ذكرت المعنى الذي ينبغي حقيقة ان يفهم من الحديث وهو أنه ليس معنى غفر لها أن الذنوب الماضية غفرت وبقيت على عملها ولا ينبغي أن يفهم الحديث بهذا المعنى وإنما غفر لها أن الله عز وجل أكرمها بأن أزال هذا الذنب من قلبها ولم يبقى في نفسها تائبة منه مغفورا لها لا أنها باقية على بغائها وعلى آثامها وإنما الذي غفر لها هو الذي مضى من أمرها ليس هذا هو معنى الحديث فالمرأة اكرمها الله عز وجل بالخلاص من هذا العمل و تركه وما كان منها من اعمال سابقة غفرت غفر الله سبحانه وتعالى لها والحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات والكبائر لا بد فيها من توبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما الكبائر نعم يقول كيف السبيل إلى قيام تلك المعاني الإيمانية التي يحرق نورها جبال الذنوب فإني صاحب معاص وأرجو زوالها اسال الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يصلح قلوبنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء ومثل هذه المعاني التي تصل عنها تأتي أولا وقبل كل شيء بالاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه سبحانه وطلب المدد والعون والتوفيق منه جل وعلا فتسأل الله عز وجل صلاح قلبك وصلاح نفسك تتعود بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك تدعو الله وتلجأ إلى الله عز وجل صادقا في دعائك مع الله الأمر الثاني المجاهده للنفس قد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ثم لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا قد يسوقك الله عز وجل ويكرمك بصنيعه معروف تكون سببا لغفران ذنوبك وسببا لتوبة الله جل وعلا عليك والشواهد والقصص في, في في هذا الباب كثيرة جدا مضى الإشارة إلى شيء منها والأمر كله لطف الله وتفضله يعني الشواهد التي مرت معنا هذه كلها أمور الله جل وعلا يسرها لي لعبده رحمة منه بعبده ولطف الله فيسر له هذه الأشياء وييسر له هذه الرحمة وهذه الأعمال ثم يتفضل عليه سبحانه وتعالى بالتوبة ويقبل منه متابة ويغفر له ذنوبه كل ذلك من الله سبحانه وتعالى وفضله فينبغي في مثل هذا المقام صدق اللجوء إليه سبحانه والإخلاص له جل وعلا في العمل و صدق الاستعانة بالله وتفويض الأمور إليه كثرة الدعاء والسؤال والإلحاح مع بذل الأسباب النافعة نعم يقول شيخنا بارك الله فيك هل يستفاد من قصة المرأة البغي وقصة المرأة التي حبثت الهرة هل يستفاد من ذلك وغيره أن الإسلام يدعو إلى الرفق بالحيوان لا كما يدعي الكفار بأنهم من ثماتهم هم الرفق بالحيوان وأن المسلمين لا يرحمون الحيوان كما يحصل في عيد الأضحى نرجو التعليق من يقول هذا الكلام هو من أجهل الناس بالإسلام وبحقائق هذا الدين ومعانيه العظيمة وإلا فإن فإنه لا يوجد إطلاقا دين على وجه الأرض فيه رحمة لبهيمة الانعام وللطير وللحيوان وعموم المخلوقات مثل هذا الدين المبارك ولا يوازيه ولا يقارنه أي دين أو عقيدة أو فكر أو رأي اطلاقا ورحمة الإسلام الرحمة التي في الإسلام لهذه البهيمة هي رحمة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها ورتب عليها عظيم الأجور وجزيل الثواب فالذي يرحم البهيمة ويرحم الطير يرحمها متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى أما الكفار إذا وجدت عندهم من معاني الرفق ببهيمة الانعام أين قصد التقرب إلى الله؟ أين قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب أجره وثوابه سبحانه وتعالى هذه معاني مفقودة عندهم فالمسلم يرحم هذه البهيمة ويرحم هذا الطير طلبا لثواب الله وطاعة لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وأما ذبح الأضاحي فهذا الذبح الذي يقوم به المسلم أمر أذن الله سبحانه وتعالى به خالق هذا الكون وأباحه لعباده وأحله لهم وجعله قربة من القرب التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيضا مع هذا الذبح الذي يكون للبهيمة يأتي الإسلام ويأمر بالرحمة حال الذبح كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله محسن يحب الإحسان, في في إن الإحسان إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحت ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحة ولهذا جاء في آآ آآ الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد جيد أن رجلا من أصحاب النبي قال يا رسول الله إني أذبح الشات وأرحمها أذبح الشات وأرحمها لاحظ هنا ليس فيه تنافي بين الذبح والرحمة لا, لا تنافي كما يوهمه أولئك يذبحها لأن الله أذن لنا أن نذبحها ونأكل منها ونطعم الفقراء والمحتاجين أبح لنا سبحانه وتعالى ذلك يقول الرجل يا رسول الله إني أذبح الشات وأرحمها قال عليه الصلاة والسلام والشات إذا رحمتها رحمك الله فالمسلم يذبح الشات ويرحم الشات ويرحمه الله سبحانه وتعالى مع أنه ذبحها لكن قام في قلبه رحمة لها وترفق بها وأحسن في ذبحها وحد شفرته وأراح ذبيحته فيرحمه الله سبحانه وتعالى فالإسلام ولا شك دين الرحمة ودين الرفق ببهيمة الانعام وفي هذا الباب احاديث كثيره جدا